فيقه يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعيل قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالباطل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا وما هيل للكافرين امل